يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالضادين لقد بَتَغَوَّلْتِنَّتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُونَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقَّ حَتَّى جَاءَ الْحَقَّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَقُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكن المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنديه أو بأيدينا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 the <todic> moon.